ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مارضين فقد كذبوا بالحق لما جاءوا سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يتهدئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لن نمكن لكم وأرتلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم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 إِلَى ملك مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثم لا لَا